رَأَيْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ نَمْدُودَا وَبَنِينَ شُذَا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا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 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال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 عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِثْنَةٍ لِلذِينَ تَفَرُو لِيَسْتَيْقِنَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وال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 علي مجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا لا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساء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 119. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 110. فما لهم عن التذكرة معرضين 111. حمر مستنفرة 112. من قسورة 113. يريد كل من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 هو أهل التقوى وأهل المُوفِرة، مَنْ يُرِيدُ كُلٌّ من مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنْشَرَةً، كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ.